فلقتح من العقبه وما أدراك من العقبه فك رقبه أو إطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مطربه أو مسكينا ذا متربه ثم